حزب السيف سيدنا علي كرم الله وشا رضي الله عنه يقعوا في طريق الششرية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك عملت شوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذلوبي فإنه لا يغفر الذلوب إلا أنت يا غفور يا شكور يا هليم يا رحيم اللهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما خصصتني به من مواهب الرغائب وأوصلت إليه من فطائل الصنايع وأوليتني به من إحسانك وبوأتني به من مظنة الصدق عندك وأنا التني به من مننك الواصلة إلي وأحسنت إلي في كل وقت من دفاع البليهة عني والتوفيق لي والإجابة لدعائي حين أناديك داعياً وأناجيك راغباً وأدعوك مطارعاً مصافياً وحين أرجوك فأتدك في المواطن كلها لي جاراً خاطراً حفياً جاراً حاطراً حفياً باراً وفي الأمور ناصراً وناظراً وللخطايا والذنوب غافراً وللعيوب ساترا لم آدم إحسانك بعونك عني بل رك بخيرك عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار تنظر ما أقدم إليك لدار القرار فأنا أعتيقك يا مولاي من جميع المطال والمطال والمصائب والمعائب واللوازم والهموم التي قد سارتني فيها الغلوم لمعارض أصناف البلاء وطروب جهد القضاء. إلهي لا أبكر منك إلا الجميل ولم أر منك إلا التفضيل خيرك لي شامن وصنعك لي كامن ولطفك لي كافن وفضلك علي متواتن بنعمك عندي متصلة لم تخفر لي جواري لم تخفر لي جواري وصدقت رجائي وصاحبت أسطاري وأكرمت خطاري وأكرمت حضاري وأشفيت أمراضي وعافيت أوصابي وأحزنت إلي من قلبي ومثواي ولم تشبت بي أعدائي ورميت مرماني وكفيتني شرو من عاداني فحمدي لك واصل وثنائي لك متواتر دائم من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح والتقديس والتحميد والتحميد خالصا لذكرك ومرضيا لك بناصر التوحيد وإخلاص التفريد وإمحاض التحميد بطول التعبدي والتعاليدي لم تعن في قدرتك ولم تشارك في إلهيتك. ولم لم تعلم لك مائية وماهية فتكون لأشياء مختلفة مجانسا ولم تعالا إذا حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا حرقة الأوهام أجب الريوب إليك فاعتقل منك محدودا هي ضمتك لا يبلغك Boğul hımmi, ve la yanalık golsülften, ve la yemtehi eliye k في مجد جبروتك ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكرك الذاكرين كبرياء عظمتك ولا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أودت أن ينتقص ولا ضد شهدك حين فضرت الخلق ولا نت حضرك حين برأت النفوس التي الألسن عن تفسير صفاتك وأن حصرت العقول عن كنه معرفتك وكيف يصد كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الذي لم تزل أزليا أبديا سرمديا دائما في الغيوب وحدك لا شريك لك ليس أحد غيرك ولم يكن إلىهم سواك حارث في بحار ملكوتك عميقات مذاهب التفكير وتواضعت الملوك لهيبتك وعانت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك أنت قاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء قدرتك وخضعت لك الرقاد وكل دون ذلك تحبي اللغات وظل هنالك التبيير في تصالح الصفات فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرا وعقله مدهوتا وتفكره متغيرا اللهم لك الحمد حمداً كثيراً دائماً متوالياً متواتراً متسقاً متسعاً مستوسقاً يدوم ولا يبيد غير مفقود في الملكود ولا مظبوس في المعالي ولا منتقص في العرفان فلك الحمد على مكارمك التي لا تخصى في الليل إذا أذبرت والصبح إلى أسفر وفي البر والبحار والغدوم والاصال والعشي والإبكار والظهيرة والأسهار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار اللهم بتوفيقك قد أحطرتني النجاة وجعلتني منك ولاية العصمة فلم أبرع منك في سبوغ نعمائك وتتابع, آل... وتتابع آلائك محروسا لك في الرد والامتناع محفوظا لك في المناة واتفاعي عني ولم تكلفني فوق طاقتي ولم ترضى عني إلا طاعتي فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت لم تغيب ولا تغيب عنك رائبة ولا يخفى عليك خافية ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة إنما أمرك إذا أردت شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وحمدك به الحامدون ومجدك به الممجدون وكبرك به المكبرون وهللك به المهللون وعظمك به المعظمون وسبحك به المسبحون حتى يكون لك مني وحدي في كل طرف عين وأقل من ذلك مثل حمد جميع الحامدين وتوحيد أصناف والوحدين والمخلصين وتقديس أجناس العارفين وثلاء جميع المهذرين والمصلين والمسبحين ما أنت به عالم وعارف وهو محبوب ومحجوب من جميع خلقك كلهم من الحيوانات والجمادات وأرغض إليك في بركة ما أنت اقتني به من حمدك فما أيسر وما كلفتني به من حقك وأعظم ما وعدتني به على شكرك ابتدأتني, ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني عليه أضعافا ومزيدا وأعطيتني من رزقك اختيارا ورطا وسألتني من شكرا يسرا صغيراً إذا نجيتني وعافيتني من جهد البلاء ولم تسلمني لسوء قطائك وبلائك وجعلت ملبسني العافية وأوليتني, وأوليتني البسطة من رخاء وسوّغتني أيسر القصد وطاعث لي أشرف لفضلي ما وعدتني به من الحجة الشريفة وبلغتني به وبشرتني به من درجة الرفيعة وصفيتني بعظمة النبي ندوات وأرفه درجة وأفضلهم شفاعة وألحمه حجة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع والأمبياء والمرسلين الله اغفر لي ما لا يسعه إلا مغفرتك ولا يمحوه إلا عفوك، ولا يكفره إلا تجاربك، وفضلك واهب لي في يوم هذا وليلة هذه وشتي هذا وسنة هذه يقين صادقا يهون عليه مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهما. يشرقني إليك ويرغبني فيما عندك واكتب لي عندك المغفرة وبلغني الكرامة من عندك وأوزعني شكر ما أنعمت به علي فإنك أنت الله الواحد الأحد الصمد المبدئ الرفيع البديع السميع العليم أي الذي ليس لأمرك مدفع بلا عن قضائك ممتنع وأشهد أنك ربي ورب كل شيء فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد والشكر على نعمك وأعوذ بك من جبر كل جائر وبغي كل باغ وحسب كل حاسد ومكر كل ماكر وكيد كل كائد وغادر كل غادر وشماتة كل كاشف اللهم بك أصول على الأعداء وإياك أرجو ولاية الأحباء والقرباء فلك الحمد على ما أستطيع إحصائه ولا تعديده من عوائد فضلك وعرافي وعوار في رزقك وعوار في لزقك وألوا لما ألهيتني به من أرفادك فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفاشد الخلق حمدك الباسل بالجول يدك ولا تضاد في, في حكمك ولا تنازع ولا تنازع في سلطانك في الخلق حمدك الباصل بالجود يدك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك تملك من الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إذا ما تريد اللهم أنت المنعم المفرل القاذر القاهر المقتدر القدوس في نور القدس ترتيت بالعز والعلام وتعززت وتعزرت بالعظمة، اللهم ما أن نتلم نعيمل القاهر المقتدر القدوس في نور القدس ترتيت بالعز والعلاية وتعزرت بالعظمة وتعزرت بالعظمة والكبرياء وتغشيت بالنور. وتجللت بالمهابة والبهاء لك المن القديم وسلطان الشامخ والملك البازخ والجود الواسع والقدرة الكاملة والحكمة البالغة فلك الحمد على ما جعلتني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني آدم الذين كرمتهم وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم على كثير ممن خلقتهم من أهلها تفطيلان وخلقتني سميعا بصيرا صحيحا سبيا سالما بعافا ولم تشغلني بنقصان في بدلي عن طاعتك ولم تمنعني كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل مناجيك لدي ونعمائك علي في الدنيا والآخرة رزقا وفضلتني على كثير من خلقك وتفضيلا فَجَعَلْتَ لِي سَمْعًا يَسْمَعُ آيَاتِكَ وَعَقْلًا يَفْهَمُ إِيمَانَكَ وَبَصَرًا يَرَى قُدْرَتَكَ وَفُؤَادًا يَرَى عَظَمَتَكَ وَقَلْبًا يَطِيقُ تَوْحِيدَكَ فَإِنِّي لِفَضْلِكَ عَلَيَّ حَامِدٌ وَلَكَ نَفْسِي شَاكِرَةٌ وَبِحَقِّكَ شَاهِدَةٌ فَإِنَّكَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَهَيٌّ بعد كل هَيٍّ وهي لم ترف العيات منحي حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت ولم تنزل بي عقوبات ولم تمنع عني دقائق العصم ولم تغير علي وثائق النعم فلو لم أذكر من إحسانك إلا عفوك عني والتوفيق لي والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بتوعيدك وتمجيدك وتعميدك وإلا في تقديرك خلقي حين صورتني فأحسنت سهرتي وإلا في قسمة الأرزاق حين قدرت هذه لكان في ذلك ما يشغل شكري جهدي فكيف إلى فكرت في النعم العظام التي أتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها فلكل حمد عدد ما حفظه علمك وعدد ما وسعته رحمتك وعدد ما أحاطت به قدرتك وأضعاف ما تستوجبه من خلقك اللهم فتن من إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مطى منه اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتحليلك وكبريائك وكمالك وتكبيرك وتعظيمك ونورك ورأفتك ورحمتك وعلمي وقارك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك وقدرتك وإحسانك وامتنانك ونبيك وعطرته الطاهرين ألا تحرمني رفتك وفضلك وجمالك وفرائده راماتك؟ فإنه لا يعتريك لكثرة ما قد نشأت به من العطاء عوائق البقر ولا ينقص جودك. التقصير في شكر نعمتك ولا تنفد خسائك مواهبك المجتسعة ولا يؤثر في جودك العظيم مناحك الفائقة الجليلة الجليلة ولا تخاف ضيما إملاق فادك ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيضو فضلك اللهم ارزقني قلبا خاشعا خاطعا ضارعا وبدنا صابرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وحامدا ورزقا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وسنا طبيلا وعملا صالحا وأسانك رزقا حلالا ضيبا ولا تؤمنني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تكشف عني سترك ولا تقنطني من رحمتك ولا تبعدني من كنفك وجبارك فأعذني من سخطك وغضبك ولا تأيسني من رحمتك وروعك وكلي أنيسا من كل روعة ووحشة وأعاصمني من كل هلكة من كل بلية وآفة وغصة ومحلة وشدة دارين إنك لا تخلفني عاد اللهم ارفعني ولا تضعني مدفعني ولا تدفعني واعطني ولا تحرمني وأكرمني ولا تهني وزدني ولا تنقصني وارحمني ولا تعذبني وانصرني ولا تخذلني وآفرني ولا تؤثر علي. باسترني ولا تفضحني واحفظني ولا تضيعني فإنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين يا, يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما قد تركتني من أمر وشرعت فيه بتوفيقك وتيسيرك فتعممه لي بأحسن الوجوه كلها. وأصلاحها وأوصبها فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا من قامت السماوات والأرطون بأمره يا من يمسك السماء أنتق على الأرض إلا بإذنه يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكت كل شيء وإليه ترجعون وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين معترتي الطاهرين والصاحبه وصاحبته يجمعين فالحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر La ilahe illallah wallahu allahu akbar Allahu akbar ve lillahi l